الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أخواتكم فوق صوت ولا تجهروا له بالقول تجهع بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أفرعتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم لا يحصلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم فتبينوا أن تشيبوا قوما بجمالك فتصبحوا على ما فعلتم نادلين واحلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأنزل علبتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وجيله في قلوبكم وكرر إليكم الكفر والفشوق والعشياء اللهم أَلْلَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَيُبَارِكَ سَلِيمًا الْمُؤْمِنِينَ قَدْ جَعَوْفَ أَصْحُوبًا فَإِنْ بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي فقاتل التي تبغي حتى تبين إلى أمر الله فإن أو بينهما بالعدل وأقصفوا إن الله يحب المقصفين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوئكم أقول الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يفخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم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 ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب دكس الاسم الكسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الوالمون ضرن اسم ولا يتجشش ولا يغسم بحثكم بحظا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخي ملتا فكرتموه واتقوا الله إن الله تواه رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من لك ما وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم التي الأحراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تقع الله رسوله لا من أعمالكم شيئا إن الله لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم, وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون تعلمون الله لدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا كل يتمون لا بل الله يمن عليكم أم هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بخير بما تحملون